تَخُذُ مِن دُونِي آلِهَةً لَاؤُلاَ يَأْتُونَ عَلَيَّ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُم وَمَا يَعْبُدُونَ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 وَكَلْبُ بَاسِطُذِ رَعِي بِالوصدَ لَ الطَّلَ تَعَلَ َّ وََّْتَ مِن مُمْ فِرَارَ وَلَ مُلِتَّ مِن مُم ربَ وَكَذَانكَ بَعثْنم لِيتَسَنُوا بَيْنَهُم قَالَقَائِنُ قَالُوا لَبِثْنَا يُوْمًا أَوْ بَعْضَ يُوْمًا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِي إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُوا بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِر بكم أحدا إنهم إن يظروا عليكم يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة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 وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِمٌ ذَلِكَ وَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الروجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب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 وإلى ربي لاجدن خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن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 جَنَّتِك وَأَرْسِلْ عَلَيْهَا حَسَنًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طلبا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ شِرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتأتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً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 مَوْقِعًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هذا ناس من كل ما ثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا أن تاتيهم سنه الاولين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 فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا مِنْ سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن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 119. وَلَا ولا أعصي لك أمرا 110. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى, حتى أحدث لك منه ذكرا 111. فانطلقا حتى إذا ركبا في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 قال ان لم لك انك لا تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني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 وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ رُسْبًا وَأَمَّا الْأُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُمَا مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خيرا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 فان فان جاء وعد ربي جاله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكريه وكأه لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا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 احبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك كان جزاءهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم